الباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكر رسل يتلوا عليكم آيات الله مبينات اللي يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحَاتٍ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ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 أن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء عِلْمًا.